قل لك إنك لم تستطيع معي صدرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بنغت من لذني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قريتي استطعنا أهلها استطعنا أهلها فإذا ان ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقضه قال قال لم شئت لك عليه اجرا قال هذا في الرق بيني وبينك سألت بك بتأمين ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعينها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة العصبة وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشنا أي يرهقنا فخشنا أي يرهقنا طيانا فأرادنا أن يبدلهما ربهما قيرا منه زكاة وأقر رحمة وأما الجدار فكان له لامية لين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صادحا فأراد ربك أن يبدلها. وجدنا ويستخرجاكم نذهبنا ويستخرجاكم ذهبنا محنة من ربك وما فعل قهو عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل سأفلو عليكم بالذكرى